In man فَإِنْ أُنْذِرَ مَنْ ذُرِبَ بِذِمٍّ وَلَا خُنْفُ ن وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وإذ Oh 200. هو الأح law agro فَجَعَلْنَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ وَمَا خَلْفَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ قالوا أتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجسد قال دع لنا ربك يبين لنا ماذي قال إن يقول إنها بقرة عوان بين ذلك فافعلوا قال إنه يقول إن هذا قارة صفراء فاطيع.